لكن قل لي بالله العظيم كيف ستكون الخواتيم سمع عامر ابن عبد الله المؤذن يؤذن لصلاه المغرب وهو يجود بنفسه في مرض شديد فقال خذوه بيدي فقيل له انك عليل وقد عذرك الله فقال والله اني استحي اسمع منادي الله ولا اجي والله اني لا استحي ان اسمع منادي الله فلا اجي الله اكبر كم هم اليوم الذين يسمعون ولا يجيبون فدخل في صلاه المغرب تركع مع الامام ركعه ثم مات ركع مع الامام ركعه ثم مات قل لي بالله العظيم كيف يبعث يوم القيامه يا قومنا اجب داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ما يوجب لكم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض ليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين فكيف انت اذا بالماء واستدرغ الثلث وكيف انت اذا بالكفن الابيض ادخلوك وكيف انت اذا في القبر المظلم انزلوك يقول احد مغسلي الموت جاء بميت فلما ابتدانا بتغسيله انقلب لونه كانه فحمه سوداء وكان قبل ذلك ابيض البشره فخرجت من مكان التغسيل وانا خائف فوجدت رجلا واقفا فقلت ما هذا هذا الميت لكم قال نعم قلت انت ابوه قال نعم قلت فما شانه مجئكم قال الاب انه لم يكن من المصلين انه لم يكن من المصلين فقلت له خذ ميتك تغسل بو انت اما حكم الله ورسوله في مثل هذا فهو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يحمل على الاكتاف بل يجر على وجهه وتحفر له حفره في الصحراء يكب فيها على وجهه وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون فهل ترضى ان تكون مثل هذا فهل ترضى ان تكون مثل هذا والروح من كَوْدِيْعَاتٌ أُودِعَتْ أُودِعَتْ سَتُرَدُّهَا بِرَوْمٍ مِنْكَ وَتُسْلَمُ وَرُدٌّ يَا كَلَّاتِي تَسْعَلَهَا تَسْعَلَهَا دَارٌ حقيقتها متاع يذهب يذهب والليل عالم والنهار خلافه رسولا فيها تعاد وتحسب وتحسب وجميعها حصلته وجمعاته وجمعاته حقا يقينا بعد موتك يا ابوي والليل والالام والنهار كلاهما كلاهما رسونا بها تعاد وتحسب ورج وت وجميع ما فصلته وجمعته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يا ابوي والروح منك وديعه اودعتها اودعتها ستردها بال تُسلَبُ وتُسلَبُ والورودُ يا كلاتي تسعى, تسعى لها دارٌ حقيقتها متاعٌ يذهبُ هذا من أخبار أولئك الذين سلكوا طريق الغواية أما من أخبار أولئك الذين سلكوا طريق الهداية